وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ قسِمُ بالخُنَسِ الجوارِ الكُنَسِ والليلِ إذا عَسَعَسَ والصُّبْحِ إذا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بِقُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ عَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعِنَ ثَمَّ أَمِينٍ